بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض قال رحيم الله تعالى وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي هل كانت هنا قائل حديث في النودنبي النبي صلى الله عليه وسلم وحويل مرقى وحوي سبحانه وإيام احتجي منه وأن لما أرغى من شبهه بعثمة ابن أبي وقاص قالت فلما فل... فما أرغآها حتى ألقي الله عز وجل الله أو إله إلا كل سبحانه وتعالى مورا ميراني مرقا طيب عفوا لا يريد أن تجلنا ملحا قلبي فما أرغآها مورا مرقا سبحانه وتعالى حتى ألقي الله عز وجل الله أو إله إلا كل سبحانه وتعالى طيب هل كأي ويقولون أن السودة بنت الزمعة ساقرية سوى من وفاة المؤمنين وهي السودة بنت الزمعة بلقيسة بن العاملية القراشية وهي لم يحقق قرصة صلى الله عليه وسلم وخديجة قرصة قبل عائشة عائشة من ولي قرصة لكن عائشية مرقة سحوية هي مرقة خديجة وحقه مرقة عائشية سودة الحمد لله بل هي مرقة اللهم استعالوا عليه وتخلان nanu markuu furay markii waxa qabayna leeyahay saqraan binu'u wada leeyahay nanu markuu doonay inuu furana hay'enteedu waxa u hibeeyay markaas waxa weeyaan aaysha u hibeeyay sawxay furay waxay tiray markii ay ka وحدها في خلافة في اخر خلافه عمر وخطاب اي عمر خاصه ويا الضبطي سير ما بيخيث بشري قالوا له اقدي او اسم حديثه ضعيف واكليه لكن هو ويا التاريخ العجيب كو اه اي اسكو هو شايك ان دباتي كنتي افرمات جديده نبغو اهيت يقولوا خيبان اسكو هو ري ماتت سنه 65 السنه اللي خذوا بالخزين الواحد بالامطي المحدد في التقريب تهذيب سنه هو كو شاي كونتلي شنتي وانا السرى الراجحة للغيابة مركفيني هالكا يضا نبي صلى الله عليه وسلم كوهرطا ولا الكاذ انو هي هي ودي عبد بنسمع ولا الكاذا ايو حكومي نبي صلى الله عليه وسلم سادلتي محلطي ادعو تعيضه حدنا مع ذلك اسكحي جابو كييري ما دام اترويك هذي اترويك هذي محلو حكومي وحلو حكومي هذي الصلاة اللو روح وكمله وحوه يعني الولد للفراش ويانه ده فراش كيسا اللو قمتنا للي عردي بلوزمع فراش كيسا اللو قلنا للي فاسوا مسألة يض خلقها عيدك مسألة هشي من خلقها سوى قدبه وحيلا هماشا يضع المضى إشكال بيكينين إشكال كيكينين وحوه يعني مثلا مما مشافعيه وكالحديث ونحوه أدلي الشديم min ka ina u bannaan tahay inuu markaas waxa weeye faawo walaalkeed bedduma waxaan ku qasay wa walaalkeed waayo waa Soomaadii ismaaca isna waa Cabdi bin Ismaaca Cabdi Ruuxu ku dooday إسلام طالما انظر الله أحد به المستنقاب والله أريد أن أعود أن أدخل جوجي ونحن نحن نحن جيد جيد رباب كائناسه يغير الغذي لها البرمان شو يكاسي يوهي فهودي المركة حالك المركة سبحانه ويهام ويسألها كدير تواصلها سيما مشافئ إساس وليها وليها كأنه حكم, حكم حكم بحكمين لو حكم مثلا حكم حكم, حكم ظاهرة أو الولد للفراشة أي حكم باطنة أو الاحتجاب ويسكحجاب تانك qaab dhiga iyo wakal wuxuu leeyahay alaawajil nadbiwayo in iska xijaabta sunan iyo wuxuu kumay iyo ما iyo xalaal midow xane ma aha inuu kulayahay wajub ahaad ma aha xasiskana biguna dad xasiska lamid maaho iyagu way ka siiy xaq jiraan bulayahay marka ay soo ee alayhimul qasubahu yaa mas'aladasi waa mas'ala kulay midan balan حدّى أي صناعة إنه ولا الكيد يا حي لم يقوم ما أمره صلى الله عليه وسلم لك حجابته لكن بعثة بسلة الإرحام قرار بحير سؤال قدنا يا مرقام وعيشان وقوك كيري ننكي وحاويا غذيقك الحق النقمضة إنه عمك فليليج عليك مرقام مرقه هل كاس وحاويا ومسأله كل إضافة مرمضة مكتعني هاي ومسألنا سين وشاين وحيو الدليل الشريم إذا وجده يسألنا قدنا ولا الكيد معرفة احمد داو حجيسار الفاس فرودي باو حجيسي اوزاعلو حجيسي كوفيين با حجيسي, باو حجيسي. يعني امام الشافعي رحمه الله تعالى عليه المرخص صحو حجيسي اصحاب الشافعي علماء صحو حجيسي لكن احمد الثوري اوزاعي وكوفيين توقخ قالو حجيسانه واخا يراين ان الزنا يحرم الحلال الزنا شيء حرام اني, إني شيء حلال هينه حرام يريسو اوه وما وَلَا الْكَيْدْ إِنُوْ أَرْكُسُّوْدَى صلى الله عليه وسلم لكن محاو الديني ماشي وحيده الزنا تميده عطفة ابن وقاصة أو حكي الزناس الزناس الزناس يوحي حرمت بإلهين شيء حلاشة لما دي ولا الله يويل كي يقبلي ولا الله يسرخان بحرمت بإلهين ورحمة الثورة يوزاعي يكوفين دو صلى الله قالوا المسلم استاذ راجي حال لكنه كسو كوينا وحا ويها واحتياض يا حلال بير الباهت قال واحد ذكرني يا يزيد بن عبد الله بن الهادي يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي وتيم عن سليمان بن يسار الهلالي واحد الفقهاء السبعة من المدينة عن عبد الله بن ابي اميه تا عبد الله بن ابي اميه abi umayyah magreesa khulifa layda hay waxa ku leeyda saal bin mughira layda wa uu noqonayaa abdullah waxa wayan bin saal bin mughira tab bin abdullah bin umar bin maxzum al qurashi al maxzumiy bin qaniyah wa waxa sahabi sagida hubu salama walaa laa hayen amul waqdi wu xu sheegay waa markamus waxa ninkaasi waa sida anigaa waxa haddii waa asad iyo asadul gaabahi issaawada iyo tacjiil bunfacyo kutubti saaroo kutubti ayu ku انا حق لزوجها أوليق ديوها كهلا الساميين فاعتد الويت 14 و 10 أفر بلودي طمعه من بيت الخطى ثم تزوج الويت و رسطين انكلا حين حل المرقه كحلال و ضيب الدنيا فمكث الويت نقاط عند الزوجها أوليق ديوها بعد التسا 14 و نسف شهر أفر بلودي أبرع بايقو أي مرقه نقاطي عديد مرقه فما كفل عند الزوجة الزوج كذلك أكتسة كنا يأتي أربعة عشرين ونسوة شهرين أفر بلاضي أبي البركيت ثم ولد ويطر الشي ولدا المتعمر فجاء الزوج هبا يمن إلى عمر وخطاب أبي يمن فذكر ذلك عن غازه الشيغي فدعا عمر با اياري نسوة ضمروا دم من نساء الجاهلية ضمرت جاهلية كميدة أي اياري او أعقيدة سنادي إلي يقانين هوشا وخبرون أولادهم إلا إلي ضاب والبطاطه يسري سماد ثابت من هادين لي دا حولها عرق اي برك سحويي ما قالن ياادو ميمكن كغلان تحفظ ليا دون مثلك وحويي كتقفصين وراه ميمكن فاهمي و اي اللهم صلوا عليه تخلن المرخ لكل ميدان له رجال لكل مقام له مقال ولكل ميدان له رجال ولكل صنعه لها اشكال وليس كل ما علم يقال به انه عرب مقامك سيئب باوسك صلو جوهر رقبات سالة هايده سمهد الفعبين اللهم السعوه عليه السعوه هاي اوه انحوه اللقاء شاكيني عباس كان راناو قال حافظ بن حجر عسقلاري ووحكا جينا مالو اسكاد يساوه حافظ بن حجر عسقلاري بابك سيبه هبه وايه رقس او قال البرخاس الحويان قال الخليل من احمد الفراهيدي قال الامام السيب ويهي قال ابو العباس المبرغي محويان قال الأخفش سعيد بن مسعادة البسري ألا بسأو سوداء كلين قال يونس قال وحسأو سوداء لكن أظن أنه يحافظ من الحجر قال حافظ من الحجر اسكتر هذا وهو حافظ من الحجر باس كثير ما ميشن وهذه اللهم استعانه ولذلك إمام العيني وعنده القارئ يسأل مخاطر لكل شرحة يحافظ من الحجر في الحبارة وسيسد لك ويحافظ من قال اللي حولها وغير سدله ariina waxa laga yaqaan halga marka subax wanaagsan waxa laga yaqaan leey hadiis oo isla hadiis oo buluug oo injili naxa oo isla go'an in su'aalaha bal hadda marka uu huruuri marka fadda uu umaruhu huruuri ay marka maqaaqso soo joogay hawayo hadal maqaa waxayna daay hadal lagu hadlo cidda roosta joogata qirka shaqaysaa oo wali dayb meedanka si boos وياه فدعى عمر باويا النسوه تنضمر من النساء الجاهليه تنضمر خجاهليه كامله فدناه اهدو خري قدواه المدعوا ويف عمر الجبوري وياه عن ذلك قال قاص ويدي فقال له امتى من هني كامله انا اخبرك انا كا ورقميا عن هذه المراه صلاتن كا ورقميا خلكه هو هلا سبعنه حقيده زوجها بقى دنسي حين حملت منه مرقه اوليسته يسغا فوريقا و لاغوشباي علي دوشيسا ديباو دئغي فوريقا و لاغوشباي علي دوشيسا الخمل ويان وا اور خيبا لوغوشباي اديباو دئغي او مارخاس وها وياه اديباو دي والله بو فحش مارخاس و قلللي haa ambu isku qallafow isku uray ha waye mar kha fa xisa waldu almeediba qallalay fi badda caloosheeda dhaxaydu ku qallalay fala maasooba sawjuhu fala maasooba ilaa ilmaha maxaqoodu ashaykh raa wu haquudu awaa dhiga laqado ah dhiga laftisa gabadhusuba la arsiga aqalanka maxaydo inta uu urnaa maxaydo diisuma maxaydo shaykh مرحا ضربت حقياس اقود ولكن حيت سولك تجي مهدده للمقله يا مرخه ضوكسو فلما اصابها الزوجها الزوج ديال مرخا اصيب وجمع معنه الذي كان مرخا غورسدي واصاب الولد اليمه نواصيبه المو بها يصيبات اه اللي بيه باصيبه مرخه تحرق الولد اليمه مرخا سوا هي نقدقها في بطنها عروسه ديمي الى المهد بيو عبي <تصفيق> الصباح او حقوق <قريب> قدييه <بماريز> ديمني زوجي ساني زوج كلمه امنيديسي فو قدييه ديمي ويا اللهم صل عليه صلاه لفتي ولي وتربي حقي هلكاس واخويا اني توصل الكبر او حتى اذا تزوجت واصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقضى عنها الدم ها في حين ولدت ولدت ستة لترامس 16 سن ما فاهمين تواريخه <تصفيق> الوحيدين صدق قد هذا شأنها الوحيدين وكسا سو يرون بشكل لا وحيد ولد به حقق ملك بيه الصيمين ب 19 قوي وتحرك ودقائق عند ذلك ليجي سا سو كاي ku wadahay weey wasaabul walda amaa في waldi ilmi wa dhaqaaqay fi badni haloshada dhaxdeeda wakigudu ku dhaqmaydaadi fasada qadhaa uur xadaab la urubey wa farada qabeyno labadana ugu kaligay wa qaal xudur usuri ama inahu lum yablugni maso gaarancuma xaqiini laa khayr oo khayr mooyna akhraayni maasi ko garib laawala qisqaba khayr bayki soo gaaray oo khayr rusu soo gaaray تومان هبن بیت تسطاي عيدنا دمي نو اوغانيو ننترمونو اوغانيد ا هداو ميسو وخا دحداي مارخا جوابن لوكه جوابن مرخي لوكهني وخا دحداي مارخا سحو ويا نيمبا ايا كا دحساي 14 بلوود يوتان هبن او منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10 ويت رسطين وخا 14 مركة بركا كي مارخا سحو qumba waxaa dhacday markaan nimbey guursatay ninkii hadii ay guursatay sawil lankii xornow waxbu kale taga caloosha urku harbaabe si yale kadib marka ninkii kale guursatay afar bilood iyo barbardhu qabay bay dhashayba lahay ila hamma afar bilow waxa uu indal jifur rajul wa waxaa leeyahay marka wafisaal uu wakhmuuhu wafisaal uu 30 shahra saddan bilad waxa la soo dirayo nakhdiga baraka ilaayda baraka wuxuu leeyahay wafisaaluhu fi aad bil wax yar qaliin intu kugu guraya waa laba sano hadaba labadii sano oo afri iyo laba sano bilooda ka jiree oo ka intu kaga guray maaskey maxaa soo aray hadaamar khasab waxa uu day sidam arin marka lixda biloodba marka ay noqonaysa wasiiri marik iyo shafiic iyo saxawada raayiga iyo qirxoodba ay qabaan marka fwayo marka quriya barkood balakiin ka dugal quriya barkood ayaa ka duwanayagu inta yar bay qabaan laakiin fiir mas'alada iyada waxaa dhacay Umar marka waa loo keenay taa waa la hase wuxu jidow uumar waa loo keenay uumar wuxu jidow markaa dumarka aduun iyo qaalina dumarka islaamaha habru waa uun loo keenay wuxu jidow dadka kaallana islaamiy markii uu la keenay habba daneysha xududda loobiy habdi waxay ku leedahay islaamta kana kaaga wadaa ninka hor markuu waxa uu ilmuhu ka tagay ilmuhuna waxa uu gowdii way dhigtay oo calooshu ku haysa dhigi markaa ilmaha qadowno qolnahana waba yibida dhalbeertu waxa way hadii ka weeydiiyay baadhayay qaran shisuma wa beertii qaaday oo calantay qallaftay kadib aaduu sa u soo galay dhalbeertaas way iska qoysuma way dhaltee la qidiyay kam number ku qaray iyo kuliy markaa markaa waxaa weesha oo yar wadaagaan waxa wada yiraahda laakin albaab ayaa siiya sheekha taa waa key hore baa tonis walaa qodaan si aad inta baaska ku soo duugay malee in ka عديد بمثال الواوية لكن انه قفوا طولنا كعبسي ليه بخرج ماهي ليه يا صباح برانسوا عننا هذا والحق الولد المين وفوها الشيء بالأولي كيف يروها الشيء ورمنا نوكا لقييه نوكا لقييه ونوكا لقييه ونوكا لقييه ونوكا لقييه فساد ونوكا وقربتني ام عدالي كبهم إلا يفريري مركي اللي ليه يا هاي أفر بالوضي وهذه امور وها هي لكن هذه امور لا دهي واولاء الصلح ما لا اجلنه انه يضعن حملهن ويشكلن قل اذا واولاء الصلح ما لا اجلنه هلكن لغرقهن ام بيدنا هو مو قت بس حاول شوي ريلوت انسى ما دام فسه هذه وكلكي ساسه كليت كدهسا ما هو لكن إذنكم خيروا بصريسا رغمنا دي وحسنون مدمودة استمدى وحاولي عدد مرقة وكبح مرقة تري هم حسرين وحدثني مرقة وحد ماليك عيحمد سعيد الانسارية عن صليمان ميصر الملك عن مرر وخطاب كان وحوا يليطوا كي هلاشية كل جيهة يليطوا معنا كي كل جيهة معنى هلاشية أولاد الجاهلية الجاهلية أولاد بمن قف ادعاهم شايفة في الإسلام وإسلام قد أحليسا waaye ber khafatar xajnaan lama niba oo yimid kilaahuma la boodooyay daci walade walax qoweel in meedho sheeganayo laba nimba qor xadaaw iyo labaduba dhawreen isuu haysan meedhida aa ana balaynaata say sadda' umar oo xadaab u yeere qaaif uu فقال قائف فخر ويره لقد اشترك ويوداغه فيها علمها نوداغين علمها ويوداغين لودودو هو سوستاغي فضروه عمر باق راعي منك منك قائف كه ا امرن باق دولا فخاي فضروه عمر باق راعي بيدغاتو او بوو غراعي او تفي سكين قايه حقوقا قول بالاغلا داليسكا هلكان لا جودجي او هو كواري wiilno hal nagu badal karaan si laba ku dhalikaraan beelal aata dadka waa dhacaysay leedahay waxa jiray badalku sheegay sidii summad dacwadda maratay islaanta u yeeray faqala wuxuu rinnayaahan ma akhbireen eega waran buuxa gelbeene dal eega waran khabari kii walqaaga faqala waxay tiri karo wuxuu ahaadaa kali waa tirii xiimaata wixii gabadha la siiluhu ajiraa kalaamka si looyaa wa iska leexinaysa mid kale ka dhigaysa shaqada way wadaalba tahay tukale ka dhigaysa waxa la weeyey iyaduna fiibiri fiibiri geela ku dhaxsoonta hayaa eelkeedoo suunade iyaduna bay ku leedahay iyaday haysidda meelo oran wa ana anigu dha fiibiriga ku dhaxsoona meelo dhig ah waa fi ibri gelbe bi ilaalayse ku dhaxsuureed li ahla ayalkeed oo soo raalay markaa balaaqad halka markaa xal ila iltifaas bal ila ila ka baxsaday iltifaas bal ila ah ma ariyay waxa uu ka yare iltifaas bal ila banaaqada an soconay markaa wuxuu ila markaa saxwayaan de fala yu fariquha mura faruqina jiwaa ubwada yiba hal maalin ba kanuna tagin inna وطلب الله يرى عمر السيد السيد قال استمروا انو دايمه بيها يدا خبل القور جراعه اسلام موديري يرمينا ديننا وي واديده الى اي عمر اي استو عمر اينا اي عمر ساي اني اي مار خاص خاوبيشو يو وايه كام حالكا عبدخه ساوي ثم انصرف وكل هو قالها على فوري عليه فوريقا عليه اورخ دوشي سي ديوان ديك ولا ديتا واري سووديو ودور هادي ثم خلى خلفه وحو قدم بي عليا دوشيدا كان كي وحا اوغ دبي كان كي كلو فتو فيقيسا تاعلي وحا اوجد الاخره كان كلو اوغ فلا ادل الجرم ما يهط من ايمه هو هاطر aroo afu shaygo kaasii suu mar ka jibaacowday inay gabadhi weeyso ta kawr halka ay deg kii bii oo gabadhii dhigtsay لذلك عن مشاشة They didn't theirㅋㅋㅋ They said they were whopping hours on Saturday, clock on Saturday, and the answeronian months already. Their turn first. personal. Not disdain it. This is not we bakalım. But we have to make You look at all. It's a... halfway, Steve thought. Some school means beş...arem that one doesn't want to be. الله اكبر الله اسرني امر ديال فقال <سؤال> عمره يقول للغلام فقال عمره يقول للغلام المه وهو حكيري وادي اقيق حريري او بمعنى مرقس خا قراوه كدغو ايهما متوكي شي تابونتو اقيق wadday furxa wax ay ka dhigan tahay ilma weyn waxa kala garanayaa waax qabnaysey hadaba ilmaha marka subxaweeyaan sidaas ugu hukuma wuxuu ku yiri wado inkuu kaasa adigu bal waxa weeyaan kala doorka uu ku yiri kusoo bar waxaasi xaqiiqad wuxuu hadhsan imaalayka annahu bal qow wax soo galaa naxmar waxaaba u cusubna afaan qabayn uu hukumeeyo haddunaa no baadak ha wufisida yaasooda asooda tartay wada kale waxa uu sheegtay annaha xurqato walaa xurqaa faa tu zowdahu gurtsadii fa walad dad laa awlada bawdash faqadahu hukumi ay ifda waladuhu bimisnih faqadahu hukumi ha din sanba gurtsade madha ila haday adontay nimba adon way faqadahu hukumeen marqas ay yifda igborka subxaahu laagu furta waladuhu ilmihiisa bimislihim iyaga oo kala marqa oo bimaana marqa u soo baxu hukumee kala dagay ilmihiisan horta waa xurmarka uu xuleeyey marqas subxaawayaan ilmaha marqasaga dhalikow laakiin marqas subxaawayaan ilmihi وننكي إلما أدوانا للسية ونكي إلما أدوانا للسية لكن كان إستغل قلم هو يدي برغا عيامس آبه عند الجمهور علمه حر نبذى إيا أدوانا لبذى آبه برغا عيامس آبه جمهور تصلي قبعا لكن أبو صوري داود ذهري يوحي قبعا وأدوانا ضيبا قبعا قال يحيى و خوري سمتماريكا ما ماقلي يقولوا سوو القيمه قيمتنا عدل يداه عاد نو بدافيا هذا الامر كاس ان شاء الله الالهي ان شاء الله مركم ايش الى دول او ماخاي waxaa la qiimeeyay adoon san ilmihiida la qiimeeyay kadibna waxaa wariyaan حكم ببايه في ميراث الولد المهمل خاص حويا دخل كيسا علمي المستلحق له حريشين طلباي يعني السلحاق يعني إن لم يكن هذا الشيء وحاولي أنه يذي أما أبيه إلا هذا الشيء حاول كيبكت هذا الأمر قال يحيى الحور الصمات المالي كماما وليقول سواله الأمر قال المصطبع لو كنا سيئ على الدوشيسة إن عندنا أنك عدت في الغجل للمكوية أنكوها دمانية وله جسى من البنون ويلة لأسونا عليهم البنون ويلة لأسونا عليهم فيقول أحد المتحد بعدها يقض أقرغ وقرأ أبي أبهاي. أن فلانه العمل هو في سنوياي إلا ذلك النصة ونصة كعي الساقع لا يثبت ما صغنانيه بشهادة إنسان واحد قفك لي مرخاته كوان صغنانيه ولا يجيس من ربنانه إقرار الذي كي قلتان غيسو أقرق إلا على نفسي نفتي سنوياي في حستي قيمتي سنوياي min maalii abee abee maal fiisoo kuleeyay yoo qow walasiimadii kashayda murqaati kacay lahu isaga u murqaati kacay qadaro maash lahu isaga u murqaati kacay qadaro maash qadarki yu sibo ha sibayo min maalii maalka halka oo kala imaam malik u fasir dalaysaa iloo fasir dalay waxa weeye wiilal buu ka tagay mid kale qof wiil buu ka tagay afar tii wiil markuu ka tagay nin baa uu wiilashii kamida soo dhinka yar ma aragtin ha aabaaiba mar qaadalay oo aabaa oo وحدها زي المرضى الصحويين لو انا نعطيين برخاتيكه على يطاليس وانس وحي قادري ابو قادن لكن هلن هدو برخاتيكه كوارخان هلن هدو برخاتيكه مثلا زيد دا وخه ييري وها ويان فلان وا بركاس وها ويان او عمر اه وا ادهي ويلكيسي ارتو توصلت حلك برخاتيكه زيد برخاتيكه سكنيد كما في باب النصبرت للصعوبه النسوك tan qirna uzeerna masuqna marxaas u hawayaan u banan ila naftiis inuu qirmo yaane qaybtiisana uu qiro oo siirii wala sabaylaya zeed asaqtiina walaalaha oo zeetiga xoolii way qaybsan sooma xoolii markay qaybsadeen waxa marri hadda naxar tii wili ma sunaanin muxsuuna usuqnaanin laba nimar khaatiigood ba lo bahnaay haddii zeed kaliya ba la haya sooma laakiin ilmaha waxa laga siinay seen qaybtiisa umba la oran qayb kasi laakiin amma warasada kala halka ay haysta laga kala kala qayb qaadan kara ilaa la amar khaati wixii ka balan la helo waa sidaa tuu ka hadlayaa waayee qaalamaadigu wuxuu u dhawaa tiru dhanka tafsiir gisu waxa way qani ahay halka jumminu waxa ويتركوا فاتغى 660 دينار لحبق الدينار فيياخذ قاص كل واحد بكسو منهم هالوحده كمين 300 دينار صدح بقله دينار فاسون كل قادر يا سمها يشهد احدهما وزيد زيد بن باقر ان نابه وابيه الهلكين اله انابه وابيه ابيسه الهلكه هذا اسمي اقرغ انه قري ان فلان قبل ابن حمزه بن سيليه فيكون وحاها على الذي يدو شيئا شهيدا مرخاتك من الذي يوحى أصوه ناضي أصو الحقة مرخا سحوية أصو الحقة لها ليرشي طلبين نصب كان لها ليرشي مئة دينار بقل دينار وذلك أرقى سواء النسو ميراث المستلحق المهى مرخا سحوية لصوها ليرشي مرخا نحوك يسبر كويان ها ونحوك يسبر بركي وعيان فسير قولنا لو لحق هذا الصوح علي الله ولو أقرق هذا وقل الله سألاخر وقلنا أخذ المئة الأخرى بغلقك وقلنا أخذنا فاستكمل حقا وحق يسير رميسنا وثبتنا صنوهنا وصنعنا وهو أيضا نقضيه بمزلتي بمزلتي, بمزلتي لإنسان قارب في رياه الكام ورننك روحك تغير زيد إيا بكر مكتغي فماذا فهمنا لحب قلء دين العرنو كتغي marka xayid iyo muxayir ahaa bakri sidoo kale qaadanaya min 300 baa qaadanaya soomaa bay sidoo baa wax soo istaagay warlin kasumaartii xaalay leeyda amr leeyda a baahay baa baa dhalay baa ha naxayti wili musuqnaaqe maya ha u baana hal isaga qof labeysooma boqol kasi boqol kasi wuxuu wuxuu yahay waa xalkiisada barki weeyahad abdullahi calan nasibu isugu naglaa oo haduu nasibu kiisu sugnaan lahaa de 3 wiil aan laqaan lixda boqol milawa boqolba uu qaadan lahaysooma isagu madama Soo kor u xadiib ninkala lehna oo labeeyasaydo isana marqaati kaca iyo laba iyo xirka bado yiraah aabaha ayaa dhalay yiraahan waxaan dhahaynaa marxaas waxa weeyo labadooda yiraahan aabaha ayaa dhalay waxaan halka marqaati kali lo hayo boqolka kaliya ha wuxuu ay doonno qodobka uu binzilti maratiga waxa dambar ka midaysanadeed oo tufqir qodobka bi deyn deyn oo qaris salaabiyaha abee ku qireysan oo abay diidda saluulaalay oo cala zowjaha mise wajigaa waxa uu mumkin dhali ka warthaa warthaa aralka ay diidaya قدر الذي waxaan tadcaynay dhibto من ladikiya qarqada uu qartayna u dhibtay lahuysaga deynada deynta qadara ladikiya qadarka uu siimaha kunna asadayta ay woyay wadaa tan gabadh warisataas suuna inkana haday tahay imraato haweenay warisataas الغريبي isbina meelba meel dhaxashay dafacad uu u dhiibay qareebi qofka inta iska oo kan aad ay taa ibn san gabad wariso dakhasho annis kala bad dfsay oo dhibaysan qariib ugu dhiintana nisfa gaariga dhiintisa barkeed cala xisaabii hada arga xisaabteysa ayay dfsay oo dhibayaynaa xagiisa mana qad qofka ugu qaleel loo hisaga deynta u qadane oo meel nisaa oo marka ayuu ka qaalay lahaadayntiisii warthadu ka qaalay laasoo ma iyadu warthadu ba kamid tahay qaybtiyada ku soo hayaagilaahay umba bixileysa oo ma salaayayadu haday siddeed meelo meen xalka qaatey deynti markii siddeed meelo loo qaybiyo qaybtiyada ku soo hayaaysaa qaybta umba bixileysa kala bar haday dhal قال مالك الحوري ويشهد ذي مرخاتك على رجل على مثل ماشي وكلا شهد به المرأة وقونا بمرخاتك على دينتها أن اللي فلان نوصنا ذي على بيها به دينه وحلفوا على قارين صاحب الديني لنقد دينت اسكلم مع شهادة شاهده مرخاتك إيسا وحال لقبه الغريب انت وعلي الغريب في دين ترهانه على سيري حقه حق ليس كله نباتي وليس هذا كلماء في المرأة كما قلت بوسك هذا وكلم معها لأن الرجل الننكة فجوسو ويبن لانتعي شهادته شهد ريسو ويكون على صاحب الدين لنك الدينة وصاحبهم كادوش رسوة حانية مع شهادة شاهدهم مرخاتي ريسا مرخاتي ريسا يا الله رقبه ay yahli feelo taata lay u leeyahay way qaadhaa oo qaata xuquqiisa kullow dhamaanti feelama yahli faduna baaro qaadama min mirathi ladii ka qadarinaya qor u qadalahu isaga qadalku maashi qadalku uu siiboo isaga siibay oo min daalita deyn ay dhaqmiida maana waa qirqa bi xaqiiboo qaday waan karal wada tartan way ankareen wajaasale iqraaruhu qirta bi suluma xaq u gudbay halka faa'iideeyana misaladaasina marka feeq qof kale oo murqaati ka ayaan laheynin iyadoo la qofin daryeelaha u qirti qayibteeda marka kusoo hagaadaysan bay bixinaysa ama qaybta kale iyada lagu mal marqaad ma daan qof bilaa aadam xaq u qirti in xaqna taan kara xuquuq bilaa aadanka lagama noqon karo haddii maanta ku riyalbaadu la adaan qiraa hadana waan mooday aan qiraa wa badal qasab laga qaadayaa laakiin xuquuq Ilaaha waa caddeeqan taan tarqada dambi haddaba anninku ma sida asalku isagu rahadu hal meere marxaati ka aabi hindee lagu leeyahay waraaqo kale ay diidan bal ka waran iga safa waxa indhaha hindaan markaas waxa weeyaan gabadhiyo kala maaha isagu wuxuu salaacilaya baarta iyo marxaati ku u salaacilaya oo marxaati laba boosti isu max galaya باب القضاء حكم مباوية في أمهات الأولاد دي. أمهات الأولاد وخيوين كاللقائن المطلع الشري بمعنى مرقى أصواء أمه ولد أمهات الأولاد واجم أمه الولد وأمه الولد نوحه ويا وإسلامتها الضانتها السيد كي ضغطها شويا فاسمحي سويسها برق إنه حروضه إنه بنت السيد كلي كلي سنة ما لك السيد كي وحرص الصمه وكا يسوك الله يالبريس واي باب القضايا حكمه باب في أمهات الأولاد أمهات الأولاد اسلامها أدوه ماذا لغاية المعنشة حكمكم قال يحيان وحوري قال ما لقفونا عمنا شهابي الزوري سوكوري يا صلنا عبد الله عمر أنا بيه عبد الله بن عمر أنا وخطاب وويل يأبيه يأوه يأوه يوسكوريه قالوا وحضور ما بالو الرجال رجحوا الدود وما حي او ولا ادهم ادو مدودا مرقا ثم يعزلونه اسمه ثم يعسلوه ثم يعزلونه لكسبيا يا في يا حساسه والله ثم يعزلونه مسحبه ثم يعزلونه ثم يعزلون كسبا نقنسا امروا عليه ثور ساخرا ثم يعزلونهن كسبا يحدد ها بصي تاخ معنى وحا ويا انتو جماعه مره بيو كسو دوي هي بي ديما تاخد دا ديو دهقف يا عم ما كل واحد لك قلم سلاد ولاه بابك اسوق البنايه هاي الضامته هو بنايها لكن قوى د ما فنان الا باذنها بويان ويوا حقيدي وحقيدي ثم يعزلونه النا يا درك سيبيان ورخه لا تاتي لي متما دوليدتو ادون ورخيم تبا دو يعترفو جرلو يا سيد واسيكدو ان قال ان ما بهاي ودوادو بمعنى جماعي الا هذيك ال حق توهن هلشين بهسغ ولده هلبيده فازلو كسي بعدا تاكدب أو تكونو ام يسكاتا amma khasiiroma daye arwaa hukoomiyey ciida boosaa oo koowaadaba khasxaway ayaa bii ay ciibta ku yimaayeen faa'iido way bii han marka ay soo isaaga waa bii degdeg iyo go'dhiya marka waxaa laga yaaba qabalo waxaa wayaa i'zaalba erey bii ku dhacay maashaa suugaala waadi waan dabii indiga ku dhacay suugaala way wadaasmuu la dhalin سرا سد واساي ايماص صدحني ما قاتينا كلي اه او هلكا معلهم شيخ الوهن حديه و مرصلي في كاسيمو كدبنا بيت كلو غورسو كدبنا مثلا و خا ويا يلما و دثو الملها لازم يسقال يا سقان ما يد يسقال جماعي اولا المرخ هلكا خا ويا و sila solo khusnaare wa ahmad ya shafi malik ya shafi ahmad asid qab aan sadaxaan aan baa laki wuxulay markaas ah wahaniifa ka duwan ya sufiyani thauri ya shaabi hasal busli ya ka duwan wuxu hadhashay barako bay warxaynafa bu kuuriga aan safiya bin tabi نصب كيس ونصب نارية إلا إستغلوا وقلتموا إلينا بإداعي جماعة إذا حقلتوا لكن المهم إستغلوا إليه حقلتوا إداعي حدونك روح ملايش بإداعي ثوري حصل البصري إيامر خادش الشعبي إيامر إيامر وارهوائي كاللقوري طبعا صحة لكيو سدين بنفابت أصاسي قبل مرخان لكن أبو الشافعي إيام مالك إيام أحمد إيام جمهورة العلم وحي قبل وصنانية نصبك الشيء بس مرهد ديء وحاوه يساو قرطوين الجماعي نصبك الموسى اسكو صنانية صفيب سابع عبيد عبدالله من عمر باقريب انها يدو اخبرته ويؤور خمسين نافع واضحك عبدالله من عمر وحضييها ان عمر وخطاب قال ايه يجب ما بالد الجانب حديثك للصدق قيد بيكور لنسا قال ايه يجب ما بالد الجانب خلق حال الدواء محي ويطهون الجماعية ولا ايدهم قادومد waxaa wayaqo qadomadooda thumma yad'uuhu thumma yad'unahunna samariyuu thumma yad'unahunna thumma yad'uuhunna waxa maayo degayeyaanay thumma يخرج له ويسكب حيانه السوق يميلها سيدنه ويقول بحيان اللهم السعوه عليه ودخلها لا تأتيني متما دا وليدة قضانه يعترف سيده وقرره يؤنقذ ألم بهاين جماعي إلا عديك للحقد هو أغلي أشير به سقو لدها المهيدة فأرسلو هل... فأرسلونا هلنا بعد انتهدوا يا مسيدي ايه أو يسكوننا حيثا يعني الضمر فيه أي اسكسي ديني يا رسوق وكسي tam ma haram ku dhacana mahadaayo iska sidinaa waxna damri ama siida ay baahay ilmaaydii tubadaa siddaad baaday buli qaalay xay waxu wuxuu riis samay Somali ka ma ma laa qul isaga oole ah amad amad ku cindaraad nagagtayada fi umin walidi salaanta walwaladada lagaal madashay ila injarat jiraayatan ila jiraatna xayta waad jiraayatan dhaawacyi gaarsiiso damina sayidu hawa وليس الله مبال له أن يسلمها ورضيها يطاوع ذا إنه نيبه وليس عليه دوشي سماها أن يحمل إنه حمضانا من جنايته يطاوع ذا أكثر إنكبر من قيمتها قيمة ذا الضوان تهديه يطاوع ذا ويطلب قريسته محمد مقنبيه مركز صحيح سيد كيدا محمد مقنبيه ما بينها جنايته يطاوع ذا وحيثيه وبين قيمتها yaanu waa bihi qiimadeeda adoonsanba la qiimeeyeen waa imisa boqolku weeyaa boqol shuruub u xinnaya marka qiimada wax ka badan lagu male ko laan uma raad bananaa isaga inuu qolada yiraahdo isoo dhaawacidana gaarsan qaafaqabiyadeeba inuu yiraahdo labo ogolo waanya lagu salaatan ها يسومون التويف الفرخه يلا, دلوقتي دلوقتي. يلا. دخلت الصباح بس وهي بالخلون فرحت و عسيده الفرخه <تصفيق> الحمد لله مده لكن وحده غمدو هو غمدير فيعن و قروح مغيته لكن غوار خير قبيضه في حليل. او ايام بريهه ويا اللهم صلي على رسول عليه طلا اه سادتو والله دا سنجله والله دا سنجله وخا باه يا لي باب البلاده من بو دان سايسلي كدنا مارخان سخوا يا و هو قايل و هو قايل ولا لا وي دغرايل بو قايل يا صامون بري والله ما عجيب صامون فالخاصه مسال ترى وي داك تا يدين و ديبو يلاه نقتي قفص باول قضايه حكم بو في عماره المواطي طولك بالدارك الا عميره مواط سوات طولك الا اسكله اين بيعلم هرب ملك السناء نجل ولا ملك الله هامي الأدميين على الأرض التي لا ملك الله هامي الأدميين ولا ينتفع بها أحد وملكه ورمرقه صحاويه قفناه لحين البنان في اسكاعة ليقفك ووهر عمرقه عمرقه كقوة طامة وحكب السيء أبعث كلي فلنقفه رجل الله هل كان ملكه الحلوم الموات الموتان الموتان وملكه الموتان الموتان وحويا بخلاف الحيواء بين سادلت للمرخة سحويا الإمام الفرغاء أوكاله وكمية مرخة إبادة نحوذة وحليا الموتان من الأرض التي لم تحيب بعد ويال حديث في روحك السلام بيلي موتان الأرض لله ورسوله فما رحياها منها شيئا فهو له وحدث للمرخة سحوكا عبر طبعا حدث لإحياء المالك عن شامل عروة تعالى بيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي من احيا قفن اولايا ارض الميتات وما مرخص يعني ميتاتل انا العراق ولا يقال بالتخفيف ما بنانو ميتاتل وذي كده اولايا ميتاتل واهي حدين لحدس تاو ثاني كما قال ها وهذا يا مرخص احوياان ميتات بهصنها هذو يرى مرخص احوياان ميت اي ارض ميتات تنديلها tautanneyskii waxa hadseebulaya marxaamo bananao wa ay allahumma salla alayhi wa sallam wuxuu riifayay allah isaga u soo naato qofkaas isma is kale walay soo ma sooonaa al-irq al-dhalim xidid dhalima oo nasqanaan haqo haqaa qala marigu xuro xinuu allah sooonaa wal irq al-dhalimuna kullu ma saad اليما ونور الله تعالى في كتاب تهذيب اللغات تهذيب الأسماع تهذيب الأسماع واللغات كتاب في صلى الله عليه الرحيم الله تعالى من ذلك لباد هو يجس 200 جلد 200 لباد يجس 200 جلد 200 صخرا 13 ayaa wax loo yeyay markaas markaa ka hadlay iqtaru malik wa shafi'i tawina arqan in cid qillayda oo la tanwiiray doortay وفيه جزم الاسهري الامام الاسهري عن وضع الوقادة كميلا نصاص القؤامية والمفارسة نصاص القؤامية وغير ما يغير خد لكن خطابه يسقه ونكسه حيال اراضه وخضمه اوه ما يعفن خطابه وحكو قلب نمو حكمه قلب, قلب, قلب اضافه ورسي اضافه ومحينه وليس لعرق الذالمين لعرقه للعرق الظالم لعرق ظالمين بين قريش مرخه لعرق ظالم هذه الى اضافه تويم ما الاسم يادين اللهم صل عليه تكلا او صلى الله وسلم التموين بالنسبه للاضافه الاخيره و صلى الله والاكثرون وصاصي تمام اضافه لودي التويد حدث عن الشاب الزوري عن صنم عبد الله بن عمر عن ابي عمر الخطاب قال من احيا ارضا ميته فهي الله قال الملك على ذلك الأمر عندنا باب القضاء وحكم باب في المياه بيوغه الحكمه ها وعلمهم هذا لقدامه الحنبلي كتب في المغني من ذلك سيدنا صاحب ابو القليه فتن يطلخ مرقوا قال كما رحمه الله تعالى ابو حنين هي حكمه ما قليس لعد حق ظالم هو انه يماط ظلم vulkana waxa wayan waad u maska banana laakin qof kale is kala iska bananaatay markaas uu geeday wax ka talan liya sidaas oo kale waxa wayan Saciid لا Mansuur baa fiisulani ku sheegay caddiga markaa xakee asalkeedii la keenay waa ahad uruqii shajarati geedlaamihiida ayaa uruq la ila markaa mid kamidii weeyaan sidaas way tawo qabaay hukum baa yaa al saladu goonuleedahay dadka goolu qootinaa waa biyo dhijaan meel iska jira weya diyahas al gahadnaay waxa dasan yahya camalik an abdullah bin abu bakr bin muhammad bin amr ibnu hazmi al ansari wiyaan annahu balaqo wax لماذا اردادو حين المرقى يمسكوا اللحيني حتى الكعبين الى الوضع كراما لقعنوا ثم يرسل الاعلى كصروحو السيدين على الاسفل الى الاسفل كخصوصي الدليل هناك نسكفه للمعنى هذا هو حويان والتحديث كان عبدالبرغ حيما الله تعانى وحليها مرقى مؤوي وجه اما هالطريق وحديث كان سوى متصر أو سوى مرقى سحويان لصوري ما مع أنه حديث مدني مشهور عنده المدينة يلا قررناي أحديث كان إنه حديث مرقص حويا مشهور عاما وولياتنا المدني حدي... او يهي مستعمل عنده ومعروف معمول به وعن من أكتوضه ليست عالده المدينة لقونا عمل فلولي قانويا ساد الكيد أو بكر البزار أيا لويدي حديثه مرقصه حوري اللصد وأحفظه فيه بهذا اللفظ عن النبي حديث يثبته laf digan hadiif nabiga ka sunnaado laf digana maba xusuus libu yira marka wakr badzar xun walaa taala wa yehey allahum sallahu alayhi wa sallam sirqaani ayaa wuxu rudiyow wakr badzar haddii ma gaari karee rudiyey wakr badzar burrudiyey sirqaani أبو عبد البرد يمرقه سبحانه ويام إيان ننك ليراب الزارب الله إله هو عقب وفل آذو وينوع يوك وكلم لكه الأهل وحاسي يوك وكلم بأمك يبدأ بير وعلي فله إسناد موصون عن عائشة عند الدارقني في الغراء بير والحاكم والصححاه اللواظه ويسيحيان بير وأخرجه أبو ضوو ومماجهة من حديث عمر بن شعيب عن نبيه عن جده بير وإسناده حسن ويام بير وأخرجه أبو ماجهة نحو من حديثه صالوه سيدنا بيما مالك القرذيه يهدو خوري انهم رسلوا ويتابع المرسل نكليداهو فصلما ومن الطبقه من السبعين فليتر المدير ابو ملخ زلغان من غاسو دابا قفصدايو وايه واخا ودوا ودوا انهم باسكا لا لا لا انه ميلو كلام دابا انا قليل راه يلاه و اتكوا يا سيدنا حسبي في المحله او كوشيغي تجريب ابي قرياده يهوداس اسكالهايين ويهيان النهايه في غريب الحديثنا يا هو كوشيغي مافيل الجسر المركب قرخض لام بكم على فعل وحيد عن السيل المهزول هذو امر خاص وحوان حديث سيل المهزول اذا هو جوع علم او فقط فالنمط وإن عرفت قل فيه النمط من ذلك سمعين حديث إلى إضافة إلى مركز ما نقول إنسان مركز سحوية عنا طيب صحيح المهزور بها اسكارك الساعة أولا يسكو قبصة السلام ودوضو صاصاري نرغي قرية الشاذقة أولا مركز سحوية يقول إنسان مركز سحوية مركز سنوية مركز سنوية قيبصة وبيع ما إحدنا قوله ملي ومذيين بنا مذيين بإسلام مركز سحوية وحيرها هم nooc soc isna weera hanqur khaas xawiyan allahum saawatu weeyan mudayn nib in la yiraaho mudaynib wa isoo la mar khaas xawiyan wa meel mar khaas xawiyan toq meelo ku yaalbaydaahan sayyaqut alhamawi fi kitabi muqaddim albuldanu ku kumal jeerka kibida wuxuu u ri mahzuru wumudhaynib wadiyani min oodiyada magdinte iyo yande yasiraan bil marr xadban bil socodaan mana mar khad dac ti baraha salaama daawin guray labada sok ayaa ku baratsa waxa isku haystay xaqmeedu wuxuu xuri sallallahu alayhi wasallam in dadti marku soo socdo qol uu ku soo واصدعه أنسو عنا مالك عن نبي الزناد عبد الله بن الذكوان سماه عبد الله بن الذكوان عن العرد بكوري وعبد الرحام بن هرمزوياني عن نبي رأس الله صلى الله عليه وسلم قال وحويري لا يمنع علماتي إذا فضل الماء بياها قيرات كإسكاء في المرقى وروا بياها ورحين لجاء أن تأكتال عن المرقى هذا قد أن تأكتال كأما يستطيع أن laba diiri karo marqa li yumnac si loogu diido marqa saxawayaan bihi sagaal kala u daqa waxa laga wada waa daqa ceelka heediisa ka baxay maslan oo nahyigan ima li tahriim baa mise wa li tanziih wa yahay ee indama malik wa shafi'i walays wa al-awza'i wa waxaan aan nahyigan waani misal خلافية hadaw halka bulfido biyaha deerada ka waxa laga wadaa xaasidku wuxuu yiri fadhul baad iyo mujawalka sharaad subaxda laba iyo soddo markuu meesha maray ayaa xaasidku wuxuu yiri waxa laga wadaa waa wixii ma saada calaajti dambadaadiga wixii saaid ka ah bulfido hada halka iyada indal galay weeyaan meel aad ugu mulkiisan tahay ayey biyo galay bidaamka gashan amma pul marxaas waxa wayan bananaa cinda shafiiciyatina marxaas waxa wayan waaqas ku meesha uu mulkiisan yahay biyaha galay weeyaan sidoo sayxa almeen marxaas ila soo weeyaan laakiin maalkiyad waxayagu ku khaasiyelayaa hukumkan nisow aqul meel banana galay indal jumuho waqul meesha nuqisaneed galay laakiin waxa heleeyii markha kemeerkiiyu waqul meel banana oo cidba ay raheen galay weeyaan beelayeen من markha khilaafkaasi ku saleysan yahay shawkani markha wakiil ragjajiye biyo ama adigu beesha aad leedahay noqohan ama noqana wixii dambada ka soo hareey laakiin haddii taa uu ka galay fiidaha oo durkadda qodotta ay tahay ceel adigu abqodotta ay tahay booyada soo shubta ay tahay wad cishaan qarta warbul su'aalaha hadithka bukhari iyo muslim booyso san saareen waxa dha sulay maalik baad ay waxa ابي الرجال بو كووريي ماجي محمد بن عبد الرحمن بابليرا بن خالده الانصاري عن ام هيدي بو كووريي عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن الزداروياني انها اخبرت وي ورحتي انها اخبرت وي ورحتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعوا لم ديده نق عبير قال حنبلي لم ديده نق قا وخا ليرا وا laa yimnuu labadiidi kala naqqu ubirn albiya hamba waa hamba adiga baahida aad kasoo hadhay kara inada beysad adigu mulkiisaneed iyo eelkaaga ina galeen hamba kaas waa mursha shafiiciyadu waxay ilaansan sidii raajja xa halka eelkaadii baad beedtaada ka dhaxqodatay ee adigu inaad muujido dalkeed adu qolatay waa diidi kartaan waana sida imaamu shafiicii qowlka qadiimka uu ku sheegay qowlka qadiimka sida imaamu shafiicii uu ku sheegay rahimu wallahu ta'ala wa inna Hambala qadii ceelkaadigu qolso u tacabka gabadha inay mulkiida dalkay ugu tala gashayna wixii ka soo galan murkaas waxaa weeyaan waadii hadii aad ugu inaad mulkiidadaa u qadanay ee ama beentaan laba dhijaan ku jiltaan galaan ama murkaas waxaa weeyaan banaann ha galaane hambalada wixii ka soo hada marka banaankay galaana marka adaa ugu soo ل حكوم في المرفقي منافعنا ما مرق دونا معنى هنا هوايه اللهم مصر دائما يسموه مسلك خلافيه مرفقس لكن المرافق يا الاجد حدث لي يحيى عن مالك اود يهيئ لكم من امركم مرفقس اهل نقول مرفقس خلافسي ييه حدث لي يحيى عن مالك عن عمرو يحيى المزنيه عن ابيها مد الله صلى قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ان لم يسكو بلا با هكم حديث هذا سبب لديه وحديثه الصحيحه لا يغنوا لا يغنوا نق عبيدان البان وحصو ساران في سلسله الصحيحه مجلد كوباد حديثه رقم 352 يعني اللهم صل على ابو القاسم سيد بن فنه وصلنا في رقم 352 و ايه لا ضروره ضمن لا اسكو بلا ما بنانو ولركا قمه قف مسلمه اما اي مسلمه هان ضمنك بلا ما بنانو walaan dardaarad dib in la si wadaana hadu dhacmo bananaa laba kelimo waa sida dib in la bilaabo bananaa hadu dhacayna si wadaama bananaa dib dib ku saxmo bananaade ama kala kala ku saxmo si kala adeeyo u dhigno ibn Abdul Barisagu wuxuu u qaliyaa waxa ilaahay waaba isku macno labada مرخص والله مستعان الموكي الموكي حديث من مرخص حويا وا اللهم استعان لاستئنافه والله ما كلوا كل دوين حديث كان واجب اصدار من حديثه معناته نصامت وحديث مرخص صحيح حسنا وحدثني مبارك عمرو الشابي الزهري عن نعاده عن ابن ربيعه انا رسول الله صلى الله عليه قال لا ينمع عيون الدين احدكم متكين زاره الدرسيزم خشوا تنغير مرخ يغرز يغرزه وكتلال يف جدار القيسا فما يقول أبو حنيفة وحليحة ما ليم حيث سنة ضارك واني أرخى أنا حقير المعرضين للفجرستين والله ما نقول الله تعالى ميانا وانقني وانقني بها السنة بين أكتافكم قربين تحضر وخاري المصر بحديثكم يسوى الصعر هذا ما هو الكاشيخ وحاول إياه مثالة لفتين مركج وقايه أن مثالة اتفاقية وانا حينه علوء اي مضو اي سكو حيستان أمر كاني عند أبي حنيفة وحنيفة وحليحة waa sunnah oo qofka inadu ogalo taadiga gidaar khaaga inuu ku dhajiso horta mid wal isku waafaqsan yahay gidaarahan oo gidaar khaaga ku qabsanaya haday ku dhibayaan oo dhib adiga uu ka soo gaarayna xaraamta laasway karto waaya adigu inta aad qof kale dhimbahay isin la karta ama xaniif uu xulay yahay haa waad u diidi karta laakiin min baabuur macruuf maadu yeeli Ahmad ay saahuw Ibrahim al-Ghawwi yaa وحيليهم قالوا حديثكم واوجب بيني هي ان امام الشافعي و اصحاب مالكنا فيها قولا مثلا لو قال باو كسون اصححه ان ندب الاصح عند الشافعيه ان ندب امر خوان ندبي عند المالكيهنا ان ندب ويان حنابليه حنفيهن ركاسوره شنو واصومبيه هلكو و خايدان و امر خاص خويا و خوجي mar halka wax ugu yuu n halkaas wa intaas weeyaan qolada hanafiyada waxay raheen amal abuu hanifi waxu damarku waa sunnah waxay raheen murqa ahmedii asxaqii ahlu hadith kula waa wajibi raheen shafi'i ashauma al shafi'i malikiyaduna qol lama وحدث لي مالك عن عور يحيى المازلية عن نبيه أن الضحاك من خليفة أن الضحاك من خليفة من الثعلبة الأنسانية الأشهلي أبو حاتم الغاز يحور الشيد قزوة بالنظير بحاذري لكن ليس له رواية وير توفي في خلافة عمر سلمح الله هي غير هو قصوان ساق وحسوك حي مرخها خليجا ما انقط الله يسوي صنادي ساق وحسوك ذي معنى خليج gado loo hisa wasu naaday meen uraydi ma sa uraydi ila uu ka keenay waa 10 milyan ku yeela to gas wuxuu ka soo jeexay marka sax weeyaan wa Allahum sax maanga ma qad qisumta ganid kanu ku baaraga maxamed ma qad qon qaysa manqadku markaa saxawaya waxa weeye beerta markaa waraabinayso hada beerahan magaalada ay ku taaleen beerahan magaalada waxa jilta markaa saxawaya markii biya la waraabinayo toomba lagu soo duwaa qaar guduna waxa jira inta hayaati soo jeexayo wadada lagu soo leexiya gacan gac walayda maangad walayda kali walayda inta walayda anigaana Waa la tinka la waqod ma tii dhan qodon ba tiino haddii macmal ka qadiim ah soo de gacan iyo marqa waxa gaaban musta'aan gacan iyo farantiye inta si marqa Allahu musta'aan fiker barkood ba haysta dara soonna hadda marqa waxa weeyaa la hadalaha kala duugana gacan kaba iska ka soo leexday si to gacan hore dayda haa to ku yaallay واي هاي او بير قوصو واي ملخا wax kasu leexsan jiraheen faarada wuxu doona an ya murqabih inu soomariya fi ardil muhammad sallallahu faabaa maxamedna uu diiday faqaan lahu dhaxaku akuy limba tabno uni maxadii uu diidaysa wuxuu aysan walaaka muunfaad muunfaadiga ay kugu jilto tasharowad ka cabaysan biisaga awan waaqira geer taadi wax soo dhaxmar la yaabiyaano oo ka leexsan ween awan waaqira go wa taabi maxadii uu diidaysa walaay dadka kuma dhibayay faabaa maxamed baa diiday fa kala ففكلمه وكله هذلي اه ها فيه مرقس حويا وما ماكتي ضحاك ضحاك وكله مرقس عمر و هو خييل المدرس فدعه عمر الخطاب وحويه لمحل مصلبه ويره فاحمده وامر ان يخليه السبيل ودائس انه سيداه فقال وحوري محمد وحوري لامي فقال عمر وحوري لو تمنق اخاك وذلك ما حد وديس ما ينفعوا اسا وكان فاعله وهو الله كان نافع فكان تسقي بها اولا واخرا اولا واخرا koraasiyo dumaysan oo markaas xawiyan aad ka cabaysaa diinow beertaada ka wadabsaniso oo waa la yidruqaan ku dhibeyn faqala waxaad u xidhil laami wallahi ma ku dhaaltay meelayo faqala waxaad u xidhil wallahi baan ana ku dhaaltay layumurgana wala soomar manqa taa iyo kalaygas bi markaas xawayaan beertaada markaa afan layumurgana wala يعني به ووبغا ولو على بابك على اساده بح نقطه ها مرقد على اساده ملي ومستحيله يجري صح او الا من غير اللي سوجه خا او باب المبالغه والتاكيد wa aqini mubaaliga dalteey weeyaan wallahi baan ku dhaartay la yumar qanna wala marin oo wala marin bihi wobigaas ama maangadsan wala wala badniga calooshada waxa la mariye faamada oo caruuxa amray aney murga inuu mariyo bihi maangad iyo dhulka waxaanu asnabay badu xukuu samayay halkii mariyoween ha suudikra madjidikare fa faala dhahaak dhahaak la sidii mustabihi كان waxa ku sugnaa markaa saxowayaan fi xaydii jaddi oo waxaa la بن ninkan بن binu بن bin amar binu yahya bin amara ibn في hasan al-mazili kaano waxa ku sugnaa waxa wayaa fi xaydii jaddi abi hasan al-mazili oo magaciisa tamin binu abd binu amr ana insaadiy leeyraho ama tamin binu amr leeyraho ama tamin binu abd qais bu ciisa waxa ku harey ha rabbi ummadka dhunkiisa waxa ku harey marka saa rabbi umm wa maangadir rabbi wax leeyda gacanka ma maangad kama kale yar balida ay weeyiin wali abd alrahman bin auf sunad farad abd alrahman aufa don an فهي يضو أقربه إلى أرجعه في سوقنه فمنعه صاحب الحياة لنكي بيطلس كلاه باو ديري فكلما عبد الحمد عوفى الله اللي عمره خطابه في ذلك أركات فقبال عبد الحمد عوفى حكومي بالتحويله ورجلته سوح حكومي باب القضاء في قسم الأموال والله أعلم وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه